بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن والثلاثون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيره النبي المامون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه للشيخ موسى راشد العازمي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول الشيخ حفظه الله إشاعة مقتل عثمان رضي الله عنه وبيعة رضا واحتبست قريش عثمان رضي الله عنه عندها ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويروا أمرهم ثم يرد عثمان بجواب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطال الاحتجاز. فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغت الإشاعة لا نبره حتى نناجد القوم ثم نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيع فثار الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا أول من بايع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة وكان يقع من أرصان تلك الشجرة على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان معقل بن يثار رافعا غصنا من أرصانها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي رضي الله عنه، ثم تتابع الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسنة صحيحة عن عمرو الشعبي أنه قال: أول من بايع بايعت رضى أبو سنان الأسدي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بايع قبل أبيه. وكان عمرو من الخطاب رضي الله عنه يستعد للقتال بلبس لئمته. فبينما هو كذلك اذ راى الناس مهدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل ابنه عبد الله رضي الله عنه لينظر ما شأن الناس فذهب ابن عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس فبايع ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع وأخبر اباه عمر رضي الله عنه فذهب يبايع روا الإمام البخاري في صعيه عن نافيا أنه قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهما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 فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجره قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة بن الأكوع بايع ثلاث مرات رضي الله عنه وبايع سلامة بن الأكوع رضي الله عنه ثلاث مرات في أول الناس ووسطهم واخرهم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعد أن ذكر الحديث وفيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعالى لبيعتي في أصل الشجرة قال فبايعته أول الناس ثم بايعاها وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال صلى الله عليه وسلم بايع يا سلمة قلت قد باعتك يا رسول الله في أول الناس قال صلى الله عليه وسلم وإيضاه قال هرأاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعني يا سلمة قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسف الناس قال صلى الله عليه وسلم وأيضا قال فبايعته ثالثة ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عجفتك أو درقتك التي أعطيتك قلت يا رسول الله لقيني عم عامرا عازلا فعطيته إياها قال فضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي قال ابن بطال فيما نقله عن الحافظ في الفتح أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد باعة سلمة رضي الله عنه لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشورته بالثبات فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيله وقال الحافظ الفتح ويحتمل أن يكون سلمة رضي الله عنه لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خف. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى فاذا قد يقع بين من يجيء اخرا تخلل ولا يلزم من ذلك اختصاص شلمة رضي الله عنه بما ذكر والواقع أن الذي أشار إليه ابن بطار من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد. لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي قرض حيث استعاد السرح الذي كان المشركون أغار عليه وكان آخر أمره أن أسمى النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل فالأولى أن يقال تفرز فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده اليمنى وقال هذه يد عثمان فضرب بها على يده اليسرى وقال هذه العثمان فنال عثمان رضي الله عنه بذلك فاضل البيع. أخرج الترمذي في جمعه بسند حسن عن الناس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع التراضي كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اهل مكه قال فبيع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من ايديهم لانفسهم. على كانت البيعة. اختلف في على كانت البيعة. فقيل على الموت فقد أخرج الشيخان في صحيحيه مع يزيد بن ابي عبيد رضي الله عنه قال قلت لسلمة بن الاكو على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. وقيل كانت على عدم الفرار. فقد أخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا فرج. وروى الإمام مسلم كذلك في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن قال لم نبايعه أي الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت ولكن بايعناه على أن لا فرج. قال حافظ الفاتح وحاصر الجمع أن من أطرق أن البيعة كانت على الموت اراد لزمه أن لانه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت والذي يثبت إما أن يغلب وإما يؤسر. والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى ما تولوا ليه وقال الترمذي معنا كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وبايعه أخار على أن لا يفروا الكل بايع إلا الجد بن نقيس ولم يتخلف عن هذه البيعة أحد من المسلمين حضرها إلا رجل واحد هو الجد بن قيس وكان منافقا وكان له جمل أحمر فكان يختبئ خلفه خشية أن يدعى للبيعة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر إلا صاحب الجمل الأحمر فأتينا فقل له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أجد ضال التي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم فاروا وكان الرجل ينشود الله وروى الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه انه قال فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جد بن غيث الانصاري اختبأ تحت بطن بعيره وروى الترمذي في جامعه بسند حسن عن جابر رضي الله عنه انه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن الجنه من بايع تحت شجره إلا صاحب الجمل الأحمر نبذه عن الجد بن قيس والجد بن قيس هذا من الأنصار من بني سلمة قد ساد في الجاهلية لجميع بني سلمة فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السيادة وجعل مكانه عمرو بن الجموح فقد أخرج الإمام البخاري في الادب المقرض بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قلنا جد بن قيس على أن نبخله فقال صلى الله عليه وسلم أي يدئي أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح وفي رواية أخرى عند التحوي في شرح مشكل الأثار بسنة صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قالوا سيدنا يا رسول الله جد ابن قيث فقال صلى الله عليه وسلم بما سودتمه قالوا بأنه أكثرنا مالا وإن على ذلك لنزنه بالبخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء ادوى من البخل ليس ذاك سيدكم قالوا فمن سيدنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم سيدكم بشر من البراء بن معرور ورد وقد جمع الحافظ فتح بين هذه الحديثين فحمل قصة بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهم على أنها بعد استشاد عمري بن الجموح رضي الله عنه في غزوة أحد فضل من شهد باعة الرضوان جاءت أحاديث كثيرة في فضل من باعة تحت شجرة والتي عرفت باسم باعة رضوان لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن أصحابها فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من من بيع تحت شجرة وروى الشيخان في صحيحيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض قال الحافظ والفاتح هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما وراء الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنهما قال أن عبدا لحاطر بن أبي بل تحت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب للنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شيء بدراً والحديبية فراء الإمام مسلم في صحيحه عن أم مبشر رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها فقالت حفصة بلا يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جثهيا وروى الإمام مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مفور له إلا صاحب الجمل الأحمر اخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم سند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقيد نارا بليه فلما كان بعد ذلك قال اوقدوا واستنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم فهذه مكانه أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وإنني لأحاول لا اليوم من وراء 1400 عام أن أستشرف تلك الأعرض القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوية الكريمه من الله العلي العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلهي الكريم عن أولئك الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود وأحاول أن أستشعر بالذات شيئا من حال أولئك السعداء الذين يسمعون بآذانهم أنهم هم بأشخاصهم وأعيانهم يقول الله عنهم لقد رضي عنهم ويحدد المكان الذي كانوا فيه والهيئة التي كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضا إذ يباجعونك تحت الشجرة يسمعون هذا من نبيهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على رسال ربه العظيم الجليل يا لله كيف تلقوا أولئك السعداء تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلهي التبليغ الذي يشير إلى كل أحد في ذات نفسه ويقول له أنت أنت بذاتك يبلغك الله لقد رضي عنك وأنت تبايع تحت الشجرة وعلم ما في نفسك فأنزل السكينة عليك مصير الشجرة أما الشجرة التي تمت البيعة تحتها فقد أخفاها الله سبحانه وتعالى عن الناس فقد روى الشيخان في صحيحهما واللغري مسلم عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبي أنه كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال انطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت بينت لكم فأنتم أعلم وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على شجرة التي بايعنا تحتها فكانت رحمة من الله قال الحافظ والفتح والحكمة في إخفائها أن يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير فلو بقيت لما من تعظيم بعض الجهار لها حتى ربما أفض بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما يخالف ما ثبت عن المسيء بن حزن والد سعيد فأخذ الشيخان في, في صحيحيهما رضي الله عنهما أنه قال لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة قلت على جابرا رضي الله عنه إنما قال ما قال بناء على ما كان يظنه من موضع الشجرة وهذه الشجرة التي توهم الناس أنها هي التي تمت بيعه الرضوان تحتها قد امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته بقطعها فقد روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن نافع مولى بن عمر أنه قال كان الناس ياتون الشجره التي يقال لها شجره الرضوان التي بويع تحتها فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعادهم فيها وأمر بها فقطعت قال الشيخ محمد الغزالي وقد قطعت الشجرة ونسي مكانها وذلك خير فلو بقيت لضربت عليها قبة وشدت إليها جحال فإن رعا سراع التعلق بالمواد والآثار التي تقطعهم عن الله رجوع عثمان رضي الله عنه ولما تمت البيعة رجع عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المسلمين ماذا فعلت قريش لما علمت بهذه البيعة ولما علمت قريش بهذه البيعة خافوا ورغب آل الرأي فيهم بالصلح بينما رأي, بعضه رأى بعضهم اللجوء إلى الحرب فقرروا أن يتسللوا ليلا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب فخرج ثمانون رجلا منهم متسلحين فهبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين ليصيبوا منهم أحدا أو يجدوا منهم غرة غير أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قائد حرس المسلمين كان متيقضا فأثروا ثمانين رجلا جميعا فأتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد هل جعل لكم أحد أمان قالوا لا فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهم وعفى عنهم جميعا راغبة منه صلى الله عليه وسلم في الصلح وأنه لم يأتي لقتال وفي ذلك نزل قوله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا كتابة الصلح وبنوده ولما رأت قريش ذلك بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ومعه حويط بن عبد العزى ومك رضو بن حفص وقالوا له إيتي محمدا فصالح ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عن عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عن وتنامدا. فأتى سويل بن عمرو، فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قد سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فلما انتهى سويل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه وتكلم وأطال الكلام. ومن جملة ما تراجع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تخل بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل ثم اتفق على شروط الصلح ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب الكتاب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقد الرسول صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما قاض عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن أكتب اسمك واسم أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني ثم قال رضي الله عنه لعلي أمحا فقال علي رضي الله عنه لا والله لا أمحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها فمحاها بيده الشريفة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مصدر ولما فرغ علي رضي الله عنه من كتابة الشروط أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب رجالا من المسلمين وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطار وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن جراح ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين وشهد من المشركين حويد الطيب بن عبد العزة ومك رز بن حص وكتبت هذه الشروط على نسختين نسخة للرسول صلى الله عليه وسلم ونسخة لقريش بنود صلح الحديبية يرجع محمد صلى الله عليه وسلم عامه هذا فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فيقاموا بها ثلاثا معهم سلاح الراكب وهي السيوف في القرب ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع الأذى اثنان وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهما عن بعض ثلاثة من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم عاده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعهدهم دخل فيه وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق فتواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بن بكر فقالوا نحن في عهد قريش وعهدهم أربعة من أتى محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم ومن آت قريشا من من مع محمد صلى الله عليه وسلم لم يرده عليه وكان هذا أشد شرط على المسلمين خمسة أن بيننا أي بين الفريقين عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال رد أبي جندل رضي الله عنه وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يارسوه في قيوده متوشحا سيفا وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فلما رأى سهيل بن عمر بنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه ثم قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد فقال سهيل فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجيزه لي قال ما أنا بمجيزه لك فقال صلى الله عليه وسلم بلى ففعل قال سهيل ما أنا بفاعل فقال مكرز بلى قال أجزناه لك وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو جندل يرسو في قيوده يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا فقال صلى الله عليه وسلم صدقت فقام سهيل بن عمرو إلى ابنه ابي جندل فأخذه بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش واخذ أبو جندل رضي الله عنه يصرخ بعلى صوته يا معشر المسلمين ورد إلى المشركين وقد جيت مسلما ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان رضي الله عنه قد عذب بعذاب شديد في الله. وفي رواية أخرى في مصنف الإمام أحمد قال أبو جندل رضي الله عنه: يا معشر المسلمين أن تردونني إلى أهل الشرك في يفتنوني في ديني. فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطينهم على ذلك واعطونا عليه عهد. وإنا لن بهم موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي جندل رضي الله عنه فهنا وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي جندل رضي الله عنه وجعل يمشي إلى جنبه ويقول له اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دموا أحدهم دموا كلب ويدني قائم السيف من. يقول عمر رضي الله عنه رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فضل الرجل بأبيه ونفدت الخضية أخرج الشيخان في الصحيحي مع سهل بن حني بن حنيف رضي الله عنه أنهم قال اتهموا رأيكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته قال الحافظ الفتح ذاكر سهل بن حنيف رضي الله عنه ما وقع لهم بالحديبية وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه حزن المسلمين من شروط الصلح وموقف عمر رضي الله عنه ولم يكن أحد من المسلمين راضيا على هذا الصلح إلا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وغلب عليهم الحزن فانهم كانوا خرجوا من المدينة وهم لا يشكون في دخولهم مكه وطافهم بالبيت للرؤيا التي راها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوا من الصلح والرجوع وعدم العمره هذا العام دخل عليهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون وخصوصا الشرط الذي يقول من جاء من قريش المسلم يرد إلى المشركين وكان أشد المسلمين اتهياءً وحزن من هذا الصلح عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لما انتأم الأمر ولم يقيد إلى الكتاب ذهب عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ألست نبي الله حقا؟ قال بلى قال عمر ألستنا عن الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر فلم نعطي الدنيا في ديننا إذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري فقال عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنات البيت فنطوف به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فأخبرتك أننا فيه العام قال عمر لا فقال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به قال عمر فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أوليس هذا نبي الله حقا قال بلى فقال عمر ألسنا عن حق وعدونا عن الباطل قال أبا بكر بلا، فقال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا إذن فقال أبو بكر رضي الله عنه أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعطي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق فقال عمر أليس كنا كأليس كان يحدثنا أن سنات البيت ونطوف به فقال أبكر بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قال عمر لا فقال أبو بكر رضي الله عنه فإنك آتيه ومطوف به قلت هكذا وقع في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ثم اتى بعده أبا بكر رضي الله عنه وقع في مسند الإمام أحمد بالسند الحسن ان عمر رضي الله عنه اتى أبا بكر رضي الله عنه اولا ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وهذا هو الاولى ويشبه أن يكون المحفوظ فإنه لا يظن بعمر رضي الله عنه أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فلا يرضى به حتى ياتي أبا بكر رضي الله عنه بعد ذلك والله أعلم فلما نزلت سوره الفتح ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقرأها عليه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أفتح له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فطابت نفس عمر رضي الله عنه فكان عمر رضي الله عنه يقول ما زلت أصم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت ان يكون خيرا تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم من الإحرام وأمره المسلمين بذلك ولما فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال لأصحابه يقوموا فانحروا ثم احلقوا فمن قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد ذكر على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس قالت رضي الله عنها يا رسول الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم احد منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحليقك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه خراش بن أمية رضي الله عنه فحلق رأسه الشريفة فلما رأوا ذلك ثم فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمى فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الموقف من الفوائد واحد فضل المشورة اثنان وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول ثلاثة وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة أربعة وفيه فضل أم سلمة رضي الله عنها وفور عقلها حتى قال إمام الحرمين لنا نعلم مرأة أشرت برأي فأصابت إلا أم سلمة كذا قال وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب بن عليه السلام في أمر موسى عليه السلام الدعاء للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثه والمقصرين مرة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن والطحاوي في شرح مشكيل الأثار بسند قوي عن العباس رضي الله عنهما قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين قالوا فما بار المحلقين يا رسول الله ظهرت لهم الترحم قال لم يشكوا قال الإمام الطحوي رحمه الله تعالى فكان في هذا الحديث تفضيل المحلقين على المقصرين لأنهم لم يشكوا فكان في ذلك إثبات الشك على المقصرين فقال قائل وما كان شك المقصرين في ذلك؟ لأنه كان في قلوبهم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في غير موضع الحلق الذي كانوا يعلمون الحلق فيه ويقفون عليه من شريعته وقد كان يجب عليهم أن يكون اقتداؤهم واتباعهم له صلى الله عليه وسلم فيما رأوه يفعله ثق في قلوبهم مما تقدم علمهم له منه قبل ذلك وكانوا بذلك مقصرين في الواجب له عليهم صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان الحالقون فاعلين لما يجب عليهم من امتثال فعله صلى الله عليه وسلم وترك التخلف عن القدوة به ففضلوا به ذلك من تخلف عن مثله لا لفضل في الحلق على التقصير نحر الهدية ثم نحر الصحابة رضي الله عنهم الهدية فكانت البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة نزول آية الفدية وفي عمرة الحديبية أنزل الله تعالى آية الفدية في شأن كعب, شأن كعب بن عجرة رضي الله عنه وذلك لسبب هوام رأسه فقد أخرج الشيخان في صعي عهيمة والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ونحن محرمون وقد حضرنا المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي ذيك هوام راسك قلت نعم فأمره أن يحلق قال كعب رضي الله عنه ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قبل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية وهو مخير بين الصيام ثلاثة أيام أو الصدقات ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو النسك وهي شات تجزئ في الأوحية رجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزول سورة الفتح. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن قام بالحديبية نحو عشرين يوما. فلما وصل رسول صلى الله عليه وسلم إلى قرعة الغميم بين مكة والمدينة وقيل بضجْنَال نزلت عليه سورة الفتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر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 اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وعرفنا ذاك فيه قال فتنحى منتبدا خلفنا فجعل يغطي راسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد انزل عليه فاتانا فاخبرنا أنه قد انزل عليه إن فتحنا لك فتحا مبينا وروى الامام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين نسكهم ونحر الهدي بالحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا فقرأها نبي الله صلى الله عليه وسلم عليهم فقال رجل من القوم هنيئا مريئا يا رسول الله قد بين الله عز وجل لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما فبين الله عز وجل ما يفعل بنبيه صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل بهم قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفتح على عمر رضي الله عنه فلما نزلت سورة الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقرأها عليه فقد أخرج الشيقان في صحيحيهما عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه أنه قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقراه إياه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أو فتح هو فقال صلى الله عليه وسلم نعم فطابت نفسه رضي الله عنه ورجع الحديبية أعظم فتح في الإسلام قال ابن القيم فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنت هذه عدنا وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله تعالى الذي حكم أ... الذي أحكم أسبابها فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضى حكمته وحمده روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية وقال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار ألمع الناس أن الفتح المذكورة في الآية التي تلونها هو ما كان من أمر الحديبية من الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة ما كان ساما لفتحها قرى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح باعة جران يوم الحديبية قال الحافظ ابن كثير والمراد بالفتح في هذه الآية هو صلح الهديبية فإنه حصل بسببه خير جزيل وآمن الناس واجزمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان وقال الحافظ في الفتح المراد بالفتح هنا الهديبية لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك كما قال خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أنكمل الفتح وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قوله لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه وأما قبله تعالى في صورة الفتح وأثابهم فتحا قريبا فالمراد بها فتح خيبر الصحيح لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين وقد روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله تعالى إِنَّا فتحنا لك فتحا مبينا قال صلح الحديبية وغفر لهم ما تقدم وما تأخر وتبايعوا بيعة الرضوان وأطعموا نخيل خيبر وظهرت الروم على الفرس وفرح المسلمون بنصر الله وأما قوله تعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فالمراد الحديبية وأما قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالمراد به فتح مكة باتفاق فبهذا يرتفع الإشكال وتجمع الأقوال بحون الله تعالى قلت وتعد الحديبية فتحا للآتي قال ابن هشام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في 1400 رجل ثم عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين خرج معه صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف الأمر الآخر أن بالصلح حديمية سطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفرى لعدوه اللدود يهود خيبر ولولا للحديمية لساعدت قريش يهود خيبر بالسلاح والمال فحيّذ هذا الصلح قريشا عن مساعدتها يهود خيبر أحداث جرت في الطريق إلى المدينة أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه راجعا إلى المدينة وقد حدثت بعض الأحداث منها فوات صلاة الفجر رأى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نهدي ابيه ليلا فنزلنا دهاسا من الأرض فقال صلى الله عليه وسلم من يكلاؤنا فقال بلال انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنام قال بلال لا فنام رضي الله عنه حتى طلعت الشمس فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر رضي الله عنه فقال أهضبو فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا كما كنتم تفعلون فلما فعلوا قال صلى الله عليه وسلم هكذا ففعلوا لمن نام منكم أو نسی فقدان ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي طريق عابلات الرسول صلى الله عليه وسلم من الهديبية إلى المدينة ضلت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد أبو داود الطيهرسي في مشنيهما بسند حسن عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهديب وظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبتها فوجدت حبلها قد تعلق بشجر فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب مسرورا صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرات بعد الصلح ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها جاء إليه نسوة مؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أول من خرج إليه في تلك المده وكانت عاتقه فخرج في إثرها أخواها عمارة والوليد بن عقبة بن أبي معيط فقال يا محمد أوفلنا لنا تنع عليه فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يدخل النساء في ذلك الشرط فأنزل الله تعالى في ذلك يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله عالم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما أنفقوا ولا دناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجرهن ولا تمسكو بعصام مَا وسألوا ما أنفقتم واليأسألوا ما ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها طريقة امتحان النساء المؤمنات المهاجرات فقد أخرج البخاري في صحيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله تعالى غفور رحيم قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط منهن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 نبذة عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وكانت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها ممن أسلم قديما وباعد. قال ابن في طبقاته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هي أول من هاجر من النساء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة خرجت من مكة وحدها حتى قدمت المدينة في الهدنة هدنة الحديبية تطلق الصحابة زوجاتهم الكافرات وطلق الصحابة رضي الله عنهم زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم وهو قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانت آله في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وهي قريبة من تؤبي أمية بن المغيرة أخت أم سلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى تزوجها صفوان بن أمية وهي أم كلثوم بنت جرّوال وأخرج الإمام البخاري بصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت أم الحكيم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم بن فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي وروى ابي أبي حاتم بسند حسن عن طرحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية ولا تمسكوا بعصا بالكوافر طلقت امرأة أروى بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب قصة أبي بصير استطاع ابو بصير رضي الله عنه واسمه عطفه بن أسير الثقفي ان يفلت من قريش ويقدم مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان رضي الله عنه من حبس بمكة وعذب على إسلامه فكتب الأخنس بن شريق كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن يرد إليهم أبا بصير رضي الله عنه وبعث بالكتاب مع رجل كافر من بني عامر بن رؤي ومولى معه فلما وصل الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قال له العهد الذي جعلت لنا. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير رضي الله عنه إلى الرجلان فخرج به حتى بلغ به ذا الحليفة فنزلوا ياكلون من تمر لهم فقال أبو بصير للعامري والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير رضي الله عنه أرني أنظر إليه فأم منه فضربه به حتى برد وفر الآخر وهو المولى حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعد يطن الحصى من شدة سعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا الزعرى فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإذن لمقتول فجاء أوبصير رضي الله عنه فقال يا نبي الله قد والله أوف الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم انجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى فيه في البحر إفلات أبي جندل رضي الله عنه ثم إن أبي جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه استطاع أن يفلت من قريش فلاحق أبي بابي بصير رضي الله عنه فلاحق بأبي بصير رضي الله عنه فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لاحق بأبي بصير رضي الله عنه حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل إليهم فغنأتاه فهو آمن وقالوا إن أسقطنا هذا الشرط من الشروط فمن خرج منا إليك فأمسك وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح فلما رأى ذلك كفار قريش ركب نفر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها لا تغني مدتك شيئا ونحن نقتل وتنهب أموالنا وإنا نسألك أن تدخل هؤلاء الذين أسلموا منا في صلحك وتمنعهم وتحجز عنا قتالهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير وابي جندل رضي الله عنهما يأمرهما أن يقدم عليه وبمن معهما من المسلمين المهاجرين فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وأبو بصير رضي الله عنه يحتضر فمات رضي الله عنه وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرأه فدفنه أصحابه مكانه وقدم أبو جندل رضي الله عنه بمن معه من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وتحقق قوله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل رضي الله عنه اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فارجا ومخرجا